مبداي بسملي بديها التدابير الواحد المعبود علام الأسرار وانقل كلامي وداخل القلب تسعير من موقف جبال الحصى منه تنهار قالوا عرب تبعوا شريع الدساتير قومية حنى وحنى هل الكار حنى الياجون الأعادي مناعير ننفض من غبار الذل ما نقبل العار قالوا عرب فينا الرجال المشاهير حنا العروبه ذكرنا خير الاذكار حنا حضاره ما صنعها لنا الغير حنا بنينا مجد ما فيه معيار قالوا عرب أهل الجمال المغاتير نكرم ضيوف البيت كبار وصغار نواكب الحاضر ونسرع مع السير وندمح خطا اخواننا ونقبل أعذار وقالوا عرب قلت العرب ما بها خير لا صار ما تتبع طريقات الاخيار قالوا عرب قلت العرب ما بها خير لا صار ما تتبع طريقات الاخيار أنتم هدمتم بيتكم عقب تعمير من النبي ويا صحابتها الاطهار كنتم منوك الأرض كنتم أباطير روس البشر كنتم صناديد ومار الحكم حكم الله ودرب العرب غير وهذي بداية دلكم للأسف صار وإن كان فيكم خير يا مدع الخير كانوا اتعبتوا بما جرى وعدتوا الاعمار وصارت قلوب رجالكم لقمة الطير وصرتوا عبيد عقب ما كنتوا محرار عزاه يا الأقصى عزاه يا الأقصى خذوك الخنازير واصبح تسيرين بين صلبان وحجار وينك عمر وين الجنود الطوابير وينك صراحة الدين عزمتك طار وين الجنود المؤمنة تنهض السير وترجع لنا مجد كساه العدو عار نطلبك يا الله يا رازق الطير المقتدر رب على الخلق جبار اجعل لنا رجال النشامة بهم خير واجعل لنا جيش على الحق جرار صلاة ربي عد صوت العصافير وبعداد أوراق المزارع والأشجار على نبي قدر الرب تقدير واثبت وجوده رغم نكبات الاشبار <تصفيق>